أدم الصلاة على الحبيب فصلاة هو نور نور فَسُجِنَ نَطِين مَنْ فَانْتَحِ رَحْمَنْتِين نَغَمٌ حَبِيب تسر الصلاة تسر الصلاة على النبي فتبعث بالنباء والريك للرحيم وتطوف بالرضوان وتطوف بالرضوان تنفره على كل القلوب صلى والملائكة الكرام على الحبيب وأنا لمن صلى عليه الخير والمدد الرخيم Inna assalata ala rasul illahi shamsan Shamsan La, la, la, ta khim Fa'idah da'auta Allah Huwa idah rajauta Allah فاذا طلبت الله فاذا دعوت الله في امر عظيم, أو عظيم فابتأ